أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم AN UNDHIR AN NASA WA BASHIR EL مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعون جميعاً وعَدَ اللَّهُ حَقَّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في لا في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا وَافِلُونَ Aulâik mأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رب وُغُبْ بِإِيمَانِهِم تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ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 وَلَوْ يُعَجِّلُوا اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُومٌ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا Kazalik nazi il qom al mujirimin, tumma j'alnakum khalaf, ifa fi al a'zim baghim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 قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي قُبُورِكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ ترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون عند الله قل بأو ن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان جو ت يشركون وَمَا كَانَنَاسُ إلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَب بِكَلَقُضِيَ بَيْنَكُمْ فِي فِيهِ elifun ve yekuluna lela unzila aiete min rabbi fa in Ma'akum min al-muntazirin. Ve eza azkunla رُم إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آياتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَع مَكْرَهُ إِنَّ رُسُلَنَا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ وَفَرِحُوا بِجَاءَتْ أَرْيِحُنَّ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله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 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما مثل الحياة dünya kma in azl-nahu min al-samay fakhtalat-bihi nbaatul arz fakhtalat nasu wal إذا أخذت الأرض زخرفها اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَانَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَأْتِيَهُمْ أَمْرُنَا أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام سلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنات وزيادة. وَلَا يَحْقُرُهُ جُوهَرُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خالدون والذين كسبوا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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ما كنتم أنتم وشركاءكم فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُرُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْلِينَ اِمَّا مَا اسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 Kul, halin şurakakum, meyehdi il hak Kul Allahu yehdi il تبع أم لا يهدي إلا أي يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 kuntum sadikin kul la amliku la nafa'a illa ma Allah likulli ummetin ajal إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 الآن وقد كنتم به تستعدلون ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ كَأَحَقُّهُ o İ ve Rabbim, innehu la hak, ve ma antum bi mujizin, وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم مَّا رَأَوْا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن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 Kul bı fadıl Allah ve bı rıhmeti, fı bı ذالك فل يفرحوه وخير جعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفتر تَرَوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.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 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو السميع العليم. Allah'ın ﷻ lillahim ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ تبعون إلا ظنّ، وإنهم إلا يخرسون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ونهار مبصر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Kul, ''İn الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.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 فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ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 فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُلْكَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كذلك نطبع على قلوب المعتدين Ummme ve asim be diim Museva ilefir ra mele iyi biyetine feek Baakken u لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قالوا فتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئ نَلْتَ الْفِتَنَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لهم مُوسَى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 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فما آمن لموسى إلا ذريَةٌ من قومه على خوفٍ من في رعون وملئهم أي يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ aamantu billahi fa alayhi tawakkalū Rubbana la tejalna fitnethalil Qowm alqadimin, ve nadinabir minal وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب بَنَى لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِك رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا حَتَّى تا يرو العذاب الأليم قال قد أجيب الدعوتك ما فاستقيما ولا Vajaiz nabbini İsrail al Bahr fakat bağ onu ve إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو Ra'il ve ben Müslümanlarım. Ana ana ve ben de ağırladım. Önceden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 ولقد بوأنا بَنِي إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ''İn رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ''فَإِن كُنْتَ فِي شك كِمَ مَمَّ أَزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ bik fa la takuna min al mumtarin wa la takuna فَتَكُونَ alladhina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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة دُنْيَا إِلَّا قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ سَلَمًا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ في الحياة الدنيا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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْذِرُ الْآيَاتُ وَالنُذُرُ عَن قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ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 ثمَنُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم Ve ömer أَكُونَ an akon min al mueminin ve an akim vajek al dini ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من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 UMIR RABBIKUM FAMANHTADA FAINMA YHTADI ب وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.